لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لم يتفكروا في أنفسهم؟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 هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأأنتم فيه سواء فأأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون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 ام عَلَيْهِمْ عليهم سلطانا فهو بِمَا بما كانوا به يشركون واذا ابقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذاهم يقنطون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ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 فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد مِنَ من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاف ويجعله كسفاف فتَرَ الودق يخرج من خلاله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 فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون